الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كنا نصحنا الزوجة بأداء الصداق والمهر لزوجته وما زلنا ننصح الزوج في هذه الدقيقة بأن يلتزم بالنفقه. النفقه التي قال عنها رب العزه سبحانه وتعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ولما رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال فاتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم ولهن عليكم الشيء الحديث ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذه النفقه هواجبة على الزوج ولو كانت الزوجه اغنى منه يعني الزوجه موظفة ولها داخل الزوجة شغالة في بترول شغالة في بنك شغالة مطرح ما شغالة والزوج مسكين في محليات والغيره برضه هو اللي ينفق بنص... بنص الآية كنها باء ساهم دحجةني أما الواجب أصلا أن نفق عليه الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والنفق هذه تشمل الطعام الشرب والكسب بالمعروف دون إسراف أو تقتير وتشمل العلاج لا العلاج علاج إن كانت مريضة وعلى الزوجة أن يحتسب تلك النفقة يحتسبها يعني إيه؟ يعني يجعلها نوع من أنواع العبادات يجعلها نوع من أنواع العبادات ما أنها أمر عادي لكن الأمور العادية كلها خذوها قاعدة كده الأمور العادية كلها لو توفرت فيها نية الاقتراب أو القرب من الله والاحتساب عند الله يؤجر صاحبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك كذا ديناره أربعة تقريبا ودينار أنفقته على أهلك أعظامه أجرا الذي أنفقته على أهلك سبحان الله الاولان انفق في سبيل الله دينار الأول انفق في سبيل الله والدينار الأخير انفق على الأهل فقال الله صلى الله عليه وسلم أعظامه أجرا الذي أنفقته على أهلك والنفق على الاهل تقدم على الصدقه اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا اللي تنفق بتنفق خير من اليد السفلى اللي بتاخذ وابدا بمن تعول وخير الصدقه عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله والنفق تدور مع مع حال الزوج يسرا وعسرا ممكن يكون الزوج اليوم ميسور وغدا في عسر والعكس النفقة تدور مع الزوج يعني ممكن كان مسافر بيس كان والدنيا تمام زي ما بنشوف كتير قوي من الحالات كانوا مسافرين وما بيعيشوا مش عارف ايه وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه طب نزلوا نزلوهم وانتهى العقد وخدوا مغادرة وخدوا نهائي ونزلوا بقى عاشوا في البيئة التعبانه او البيئة البسيطة يبقى لازم نعيش معه بنقولش لا لازم تعيشنا العيشه اللي كنا عايشينها لا النفقه تدور مع حال الزوج لان رب العزه قال لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أته الله فيما يتعلق بالنفقه أيضا لو طلقت الزوجه طلقه رجعيه لازم أيها الزوج أيها الرجل المحترم تنفق عليها في الطلقه الأولى والتانية من غير حكم محكمة يقول لك نفقة عدة ايوه العده دي مش الأصلي حكم بنفقة العدة ما تستناش حكم أنت تنفق عليه بس بشرط بتعتدي عندك تعتدي عندك تنفق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نفقة إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة يعني يقدر يرجعها ما تبقى يعني طالما هيقدر يقدر يرجعها يعني دي طلقة أولى أو طلقة تانية وهي ويعيشوا يبقى وجب عليه النفقة طالما في بيته ينفق عليه في فترة العدة هذه فالنفقة أمر سابت للزوجة كذلك السكن لازم يفهم الأزواج الكرام إن السكن ده مهم لقوله تبارك وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الآية صحيح إن كانت خاصة بالمطلقات فسكن من في عصمة الزوج أو لو, أو لو أكرم يعني إذا يعني كان يعود على المطلقة هي تسكن في فتره العدة في سكن يعني محترم لها يبقى من باب اولى الزوجة اللي عايشه مع الإنسان يبقى في الحالة دي المطلقة الرجعية لها السكن فترة العدة ده أمر مفرغ منه لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج أما البائنة اللي خلاص يعني بعد كده لهاش بقى مش هترجع تاني في هذه الحالة لا سكن لها ولا نفقة لا سكن ولا نفقة المطلقة ثلاثا والتي لن تعود لزوجها حتى تمكح زوجها ليت ليس لها نفقة وليس لها إيه وليس لها سكن هذه الحقوق المادية مهمة جدا ويجب ألا نظلم فيها يعني لا يلقب الإنسان أبدا إنه يبقى حريص على إنه يدفع أغلة السيارة ما يغلتشي صاحب السيارة في شيء وكذا وبعدين يغلت الزوجة عشان حصل شقاق عشان حصل شجار تقول الله عباد الله المطلقه الرجعية اللي هي لها حق الرجوع وغير حامل ديت لازم تعتد في بيت زوجها ولها السكن ولها النفقه فترة العدة ولها النفقة ولها السكن في فترة العدة الحقوق التي تالي ذلك حقوق معنوية ومهمة جدا أن نتعرف عليها بس قبل ما ننتقل للحقوق المعنوية في شيء مهم لازم ننبه عليه وده انتشر في مجتمعنا انتشر في مجتمعنا كنت أنا بكلم الأزواج وبقول لهم دي الحقوق اللي واجبة عليكم حقوق الزوجات اللي واجبة عليكم يعني بس أكيد برضو الأزواج ده هم يعني هم يملكوا أمور نساء أخوتهم مثلا بناتهم فمهمة قوي لازم نعرف المساله ايه هي بقى بدعه الغضب بدعه الغضب عند الاهل فيش غضب اصلا عند الاهل العباره دي غير موجوده المراه يا مطلقة مطلقه واذا كانت مطلقه برضه هي في بيتها اذا كانت مطلقه برضه في بيتها طلاق رجعي تبقى في بيتها بعد الطلقه الاولى وبعد الطلقه الثانيه في بيتها برضه لا تخرج لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج هذا الامر غير موجود في الاسلام اصلا مساله الغضب ان تغضب تروح عند اهلها وبعدين الناس يعود يدوروا بقى ويجيبوا لا هذا امر غير موجود اساسا غير موجود ذلك لما سيدنا علي حصل بينه وبين السيده فاطمه شيء ورسول الله السلام يذهب فيجد السيده فاطمه هي اللي في البيت وهي غضبانة من سيدنا علي يعني في شيء حصل وسيدنا علي غضبان منها فيسالها يقول لها اين ابن عمك قالت كان بيني وبينه بينه شيء فغاضبني يعني انا اغضبته اغضبني هي موجوده في البيت من اللي خرج شوي ع ما عاصفته ده سيدنا علي فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان انظر اين هو فجاء فقايا رسول الله في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مطقع اي سيدنا علي قد سقط رداءه عن شقه واصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب الحديث ده إخواننا ملوش ملوش موجود في الواقع ليه قم أبا تراب قم أبا تراب متفق عليه الحديث ده غير موجود في أرض الواقع أصلا يروح شغله ويجي ملهاش يخرج بره لأي سبب يجي ملهاش يسبت له رسالة مش عارف إيه وخلاص إيه الموضوع غبانة زعلانة هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان طب هتقول لي أنا أنت بتكلمني كزوج أنا أعمل إيه ما أنا مسكين ما هي اللي مشيت أقول لكم ما يعني إذا كان في أزواج يبقى في هذا الزوج تلاقي برضه عنده بنت له أخت له أم يبقى نصلح من هذه الأمور ونخلي بنا منها يعني مسألة الخروج دي لا أيضا من الحقوق المادية المطلقة لكم المطلقة دي لها حق نفقة ينفق عليها فترة عدتها هذه بس بشرط تكون فين في بيته مش تخرج كده وتسيبه وعوزا ينفق عليها برضو حتى لو حكم لها بنفقه عدة تبقى ظالمة له يعني ما اعتدت في بيته هي لم تعتد في بيتي اصلا ما اعتدت في بيته كيف ينفق عليها خرج عن طوعه نشوز حتى لو أخذت حكم بذلك أنا أعتبر هذا من المال الحرام لو أخذت حكما بذلك هذا من المال الحرام اكلت مالا حراما لأن الأصل أن تعتد عنده وتاخد نفقة متعة ونفقة عدة ليه كل ده والمتعة دي أخوانا فيها كلام كثير لأهل العلم فيها سلسة أقوال هل هي وقب عليها على كل مطلقة ولا على المطلقة التي لم يعني يقدر لها مهرا لو طلقت قبل الدخول فالها نصف الصداق ده هو دي متعتها ده متعتها تاخده لو بعد الدخول تاخد المهر كاملا لو ما كانش خديته أما المتعدي دي طلقت قبل الدخول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا انما انطلق وقد دخل فلها المهر كاملا المتعه بقى انطلق ولم يدخل فلها نصف الصداق اما يعني لم يدخل اصلا وطلق في الحاله دي يمتعها يمتع يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات يعني تزوجها وعقد عليها ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن لما مفيش عدة ووجب عليه إن يمتعها يمتعها بقدي إيه؟ زي ما أقول لكم كده إن كان فرض لها صداق يبقى نصف الصداق تخدم أو نصف صداق المثل إذا ما كانش فرض لها ف... فالمتعد النفق دي مهمة دي من الحقوق المادية بس لها الضوابط التي يجب أن نتعرف عليها مش كده ناخد فلوس وخلاص لا ده امر صحيح ويتحط عن الزوجات لكن انا بقول للازواج لان الازواج كل واحد فيهم برضو هيكون قيم ومسؤول عن ايه عن نساء اما بنت اما اخت حتى ممكن تكون ام كمان بقيت حقوق معنوية لابد ايضا من التعرف عليها فتابعون ان شاء الله اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا